بسم الله الرحمن الرحيم قطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور وَاسْقُ فِي الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ يَوْمَ تُمْرُّ السَّمَاءُ يَتَسَيَّرُ الْجِبَالُ سَيْرًا فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ يَوْمَ يدعون إِلَى نَارِ جهنم افسحر هذا ام انتم لا تبصرون يسلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم يسلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم.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 والذين آمنوا واتبعتهم ذريةهم بإيمان الحقلا بهم ذريةهم الحقلا بهم ذريةهم وما أتتناه من عملهم من شيء كل أمر بما كسب رهين وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ وَيَقُوفُ عَلَيْهِمْ ذِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ اَخَذَ لِبَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا قَدْ خُلْنَا فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا بِنُدْعُ انَّهُ هُوَ الْبَغِيْرُ وَحِين فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ ريب قلت ربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ أَمْ خلقوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَنْخَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لَّا يُوقِنُونَ أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ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 أغرم مخجلون أم عندهم الغيب فهم يقتلون أم يريدون أَمْ أم يريدون كيدا فالذين كفروهم المكيدون أم لهم إله غير الله أم لهم إله غير الله سبحان الله سبحان الله عما يشركون وإي روكس فمن السماء ساقطين يقول سحاب مرقوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا العذاب دون ذلك ولكن